جيت المكان اللي بوسطه تربيت بيت قديم مؤسسيناه من الطين أبيات يعني فيها تذكر البيت القديم والبيت القديم يختلف عن غيره لأنه حضن أيام طفولتك وأنا متأكد انه أي شخص لو إنه راح للبيت اللي عاش يوم كان عمره يعني ست سنين إلى عشر سنين صدره هير رح يتهيّر لكن والله بعضهم انه دمعة تسيل لا من شاف يعني وين كان يأكل وين كان يلعب جيت المكان اللي بوسطة رف بيت بيت قديم أساسنه من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجّت ذكرت وقت ماضي اللي من سنين جيت المكان اللي بيت من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجد ذكرت وقت ماضي اللي من سنين كم تنثر العبراه من الدمع هلي ضيقه بصدري رافق الدمعة العين تبقى بك الذكرى ولو رحت وقفيت ابكي على الأطلال لو ما بقى جيت المكان اللي بوسطة ربت بيت قديم مؤسسينه من, من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر فكر سجك ذكرت وقت ماضي اللي من سنين باقي بك وحنات الزير وفراشي وبعض المواعين وذكر سراج كان يضوي لنليت على سنة ضوه نلف الميادين جيت المكان اللي بوسطة ربت بيت هديم مؤسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بل فكر سجيت ذكرت وقت ماضي اللي من سنين يا كم ليلة عشت فيك وتهنيت يا كم ضا باك من العصر واللين يا بيت يلي في خفوقي تعليت اليوم بركانك تنام الثعابين جيت المكان اللي بوسطة ربت بيت قديم مؤسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بل فكر سجك ذكرت وقت ماضي اللي من سنين ليتي اعيد اللي مضى وسكنك ليت لولا الظروف وقاس الوقت هل من ساك مهما غيرك اليوم سويت مهما ملكت من الفلل والملايين جيت المكان اللي بوسطه رفعت بيت إن قديم مؤسسين من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت ذكرت وقت ماضي اللي من سنين جيت المكان اللي بوسطه رفعت بيت إن قديم مؤسسين من الطين بطراف ذاك البيت بل فكر سجك ذكرت وقت ماضي اللي من سنين